تحتها لنهار جنات تجري من تحتها الانهار ل ن ا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 الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه نصلها فا you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 فوق الارض ما لها من قلال خالدين فيها ب إ ذ ن ربهم تحيتهم فيها سلام كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه ة فصلها ثابت وفرعها في السماء مثل ك ل م ة خ ب ي ث ة ك ش ج ر ة خ ب ي ث ة ن ج ت ث ت من فوق ا ل أ ر ض ا ج ت س ت من فوق ا ل أ ر ض ما لها من ق ر ا ه すべて。 ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أ ل م تر إ ل ى الذين بدلون اسم الله الملك الجزء الثاني فاجعلوا لله أ ن د ا د ا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا ف إ ن مصيركم Cool. ل ف ض ي ا ل د ي ت و ر محمد و ا ت ب ا ل ن Thank you. الله الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض و أ ن ز ل من السماء ما وسخر لكم الانهار دائبين What's up? ف ا ر و إ ذ قال إ ب ر ا ه ي م رب ج ع ل هذا البلد ا م رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان اعبد الاصنام Thank you. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فجعل